كم تمنينا سنينا ان نكون مجاهدينا وعقدنا العزم ان فجرنا فجر مبين فجرنا فجر مقين وصرخنا الله أكبر لن كل عزمنا عزم الأسود ما بقينا وما حينا ما وما حينا قد زأرنا في قروزني وصمدنا في دغستان واتخذنا من ترابور العرينا واتخذنا من ترابور العرينا لنا مجد في الفلبين وفي بغداد الحزينة والصمال لنا تنادي مرحبا بالصابرين مرحبا بالصابرين